الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وآله وصحبه ومن والاه وبعد فقولي ان رحم الله تعالى خلق الخلق بعلمه وقدره وقدر, وقدر له الاقدار وضرب لهم آيات ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ماهم عاملون قبل ان يخلقهم وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تالف بِما شَاءَ أَخْرَجَ لِلإِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي ضَلَّاً وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ ونسن الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وبركاته صلاته خلق الخلق بعلمه خلق الخلق بعلمه وحد لهم اقدامه وطلب لهم اجام ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم واراهم بطاعته ونهاهم عن المعصيه خلق الخلق بعلمه الله يوم بيومه وعلمياته وَجُوزِيَ وَخَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِ أَمْعَمَ بِوُجُوهِ جُوزِيَ وَقَدَّرَ لَهُم أَقْدَارًا وَقَدَّرَ لَهُم أَقْدَارًا نَ أَكَوَكَدِيرِيَ وَأَوْ مَقْدِيرِيَ وَقَدَّرَ لَهُم أَقْدَارًا نَ أَكَوَكَدِيرِيَ وَأَوْ مَقْدِيرِيَ وَضَرَبَ لهم na kawapangia muda muda wa kuisha kuishi wao katika dunia wa barabalahum ajalan na kawapangia wao muda walan yakhfa alayhi shay'un qabla an yakhluquhum walan yakhfa alayhi shay'un qabla an yakhlukuwa. nawala وَلَمْ يَخْلَقْ شَيْئًا جُيُوبَاتِ الله قبل ان يخلقه قبل ان يعموا واعلم ما قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم ان الله اكاي جوا يليي بعمل واو واتكاو يتند اكاي جوا wa alima ma hum amilun qabla an yakhluquhum na allahu akatambua allati baydahu wa hum qabla ya ya'um ba qad wa amarahum bi wa amarahum bi na akawamuru wa muti akawambisha wa muti wanaahu 'an ma'siyatihi wanaahu 'an ma'siyatihi wa akawkataza kumasiyi qala wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi wa kullu shay'in wa wa kullu يهدي بتقديره ومشيئته نا كل كيتو ساول وينو كنبيتا بتقبيلو ياك ومقاديريو ياك او يلي اليقاديريا ومشيئته تلف نماشي ياك الله نتاقو ياك نيي لا مشئه للعباده سيو متاقو يا وجه متاقو كو وجه او لا رصيعه للعباد حقا ما تقعوا الله لا وجه الا ما شاء له استقوا كل اللي فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن فما شاء لهم كان للي عنده الله مليتكه كواو هو وما لم يش لم يكن وما لم يشاء لم يكن لكل عباده الله كتابك يا قالنا سيدنا الامام ابو جعفر الطحاوي خلق الخلق بعلمه خلق الخلق بعلمه الله امهم بومه بي وتمزيعه واعلمي yake علم, بي علم بي وقدر لهم اخدارا ن اكواكديريا واو مقاديريو يومه قبل ان يمبوا قاو تيارى او ما تشكاديريا وضرب له اجالا ن اكواپنگيا اكواغايا اجال اجال ني جمعي اجالا ني جمعي اجل walmuddat allati yantahi ilayha shay' ni yule muda ambao kitu kinamalizika katika muda huo kohiyo ajal ni muda wao wa Allah akawa tayari kishawapangia viumbe ajal muda wao wa katika huko ni mwisho ولم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقه ولم يخفى عليه شيء قبل ان Fichika, yuyasi, Wake, Allah, wa. Na wala hakijafikikana juu yake chochote kwake yeye Allah kabla kwaomba wao. Allah alikuwa anamjua kila mmoja katika walimwengi anayemuumba na yale atakayokuja kuifanya katika dunia. Sio kwamba ameomba virume alafu akanye msfikia mmoja katika haworohe mwingine ni mwema kama vile mzazi labda anapomzao hata kama hujuiachukaje mbili. Ndio nah. Allah ame واومر وانادم يوم وjini haliakuwa anajua yatuachia kuyetena katika huli mwevu wanayekufa عليه kwa kiki kichochoto kabla ayakhnukhum kabla kwa umkwa وعلم ما هم عاملون الله kaitambua yale abayo wa ni wenye kuyatena katika muda wabei kabla ayakhnukhum Allah hayachambua hayo kabla waumba wao Anasema Sheikh rahimahullah inna Allaha ta'ala khalaqa al-khalqa aliman bihi Akika Allah nichukuka Akika Allah nichukuka amewaumba viumbe haliyakuwa ni mwenye kuatambua viumbe wake Kanaposema katika Qur'an Ala ya'lamu man salakha wa huwa al-latif al-khabir Ala ya'lamu man khalaqa bibi sitambui asiyenalimu yule aliyemuumba aliyakoeli al-latif mjuzu wa khabari, za si zilizofichikana al-habir mwenye habari ya robo yote za bani ala yaalamu man khalaqa bibi juyu yule aliyameumba wa huwa al-latif al-habir kwaifa'ilhu ta'ala muhitun bikulli shay'i ilmu yake allah imejizumbuka kila kitu ilmu yake allah ilikizunguka kila kitu kama qala ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuqituna bi'lmi Allah anajua yale yaliyopita na yumeyao na wala wao hawawezi kumzunguka Allah kwa kumtabua nje ndani ndani ya'lamu ma ta'ala wa ma yakunu wa ma lam yakunu law kana kaifa kana yakunu Allah anajua na mambo ambayo yanakuwa na yetakayokuwa na yale ambayo hayajawa na hichi ingekuwa ingekuwaje ilmu ya allah ilmu ya allah na linyasbahu aljahl haikutanguliwa na ujinga ilmu ya mwanadamu ni ilmu dhaifu ilmu dhaifu ya mwanadamu kwa sababu kabla kujua kwake natiisha tambua mwanadamu elimu yake yalihakikulu siada inakutana na jambo la kusahau inikisha soma cha kitabu lakini naisahau nasa elimu ya Allah azza wa jalla lamisbiquhu aljahl aja taquli wa la ujinga wala taqhuuni siada wala haijakutana au haikutana jambo la kusahau Allah ali ma kana amejua yale yaliokuwa wakati muda uliyopita wa alima ma yamaku na Allah ametambua yanayokuwa na yatakayokuja kuwa katika maisha sasa hivi Allah anajua yanayoendelea na yale ambayo atakayotekezea katika maisha akhera wa alima ma lam yakul lauka kaifa na Allah katambua mambo ambayo hayajakuwa hayajawa laishi yake kuwa ingekuwaaje maisha yake kuwa ni mambo yangekuwa tukisema mambo ambayo amekuwa katika hali aliyopita tokea kuumba wanadamu au kabla ya na mambo ambayo yanakuwa hali za wali mwenu sasa yanayoendelea katika wali na yatakayokuwa katika majaribio katika vifu katika mabadaa katika na mambo ambayo hayajawa laiti yake na Allah ametaja mfano huo katika watu wa moto ni watu ambao wataingizwa moto ni wataomba la analana karatan fanakuna Laitu laisipata fursa kurudi katika dunia sisi sidetakuwa ni watu wema baada ya kuachwa shaigizwa katika moto wa sheitani wapo katika moto watasema hivi Allah anasema walu tu la ajuni ma nuhu anha hata ha wa wa kama wangerejeshwa katika dunia kutolewa kule motooni ala kuorejeshwa katika dunia basi watarejea yale yale waliokatazwa nayo watarejea katika ukasiri wao katika maasi yao kwa hiyo hili ni jambo ambalo halitoweza kutokezea lakini Allah anajijua Lau kama ingekuwa ingekuwa katika masikira gani ni elimu ya Allah ambayo hakuna jahili ndani yake wala msiani ni ilmu ambayo eh sifa ya ilmu hii iliyokusanya ukamilifu minkulli wajibu min alwujud katika njia zote hakuna ndani yake mapungufu katika namna yote kwa hiyo allah ameumba viumbe wake kwa ilmu, ajakuwa ni mwenye kuwajua, sio kwamba labda amewaumba baada ya kuyatenda matendo sasa ndo akabainikiwa huyu umelimwovu huyu kumbini mwema huyu alikuwa na tabia kadha huyu alikuwa ni hivi La, allah amewaumba viumbe kwa kwa amewaumba viumbe kwa kuwatambua kwa ilmu yake khalaqal khalqa biilmihi ameumba viumbe kwa ilmu yake maana khalaqal khalqa aliman bihim ameuaumba viumbe ya. ame hali yakwani kunyewe kuwatambua mwenyewe kuwatambua viumbe wake mwenyewe لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير في جهوي يا ابي اليوم حالي قوي لطيف جوزي وخبري زمان ثبيت من خبري الى جان فهل الله محيط بكل شيء محيط بكل شيء نسيفا يا الخلق اناء انباتنا نسيفه العلم الى اوبه لاسمع نعيم وهي صفه لازمه كما قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ونجي الله نجيء لكل بيان وكلمياء وله و وانا و انا اجازي واهزي وقدكم وقد مزغوك الله وهو فكم عليه ونا هي ان تنطش نني الله وزفاهو ذيئ نعمه صفات الله اهل السنه والجماعه يفوضون الكيفيه لله wanegemeza namna zikoje shukusa Allah الله Allah ama maani maani la alfaz na nami ksuba dhahir wa الله ambavyo nilokuja iko na Allah icho la Allah lakini ukoje kuteremka hako ukoje kaifia tafawidhuna ila Allah azza wa jalla na legeza fa Allah na hili ni ويعلم ما كان وما يكون الله أنجى يكون انيقع وما لم يكن لو كان كيف يكون ناكل انبسطت جاء وان يكون انيقواجه قال انا اسمع لا يذهب عنكم مثقال ذره في السماوات والارض اي في شيء كان الله حتى وزق ذره na katika ardh wa la asghara min dhalika sinia hapo wa la akbara wa la zaidia hapo kwa kubwa illa fi kitabil mubin ispokepo kwa kitabu ime pause kwa wilaya ghayb wa abd sir hakifikani haki kwa ke allah totote wa ilmuhu muhitun bil kulliyat wal fusiyat na allah vyote kwa jumla na sehemu ndogo ndogo za Tukufudna basi na kote ya bilaa ili kusema Allah anayojua mambo bila fundiazi. Kwa ujumla wote ama kiundani kimoja kimoja mpaka yafikizie albaa albahari. Hii ni tikadi ya madha ya mashia na sehemu ya tikadi safi. Allah na na jambo. Na maana wanasema kwamba kwa maana kuna aya anazifuta. Nasikia kuna nasri japo fulani walikuwa nalhalisha kile cha Hii ni tikadi mbovu ambayo unayo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 بوزون نسيل رجعني خطا يا بلا منزه وكو نافذر فايقنا علم الله متش مو كل ما هو كائن في هذه في هذا الكون كنزلت الكزيخه تقلب الوجود فايو جبل المنزه قد خطر من علم الكتاب الله كتب مقادير الخلق قبل اي خلقها ان يخلق السماوات والارض امزيلا ب الف سنه او قال النبي الله اميانديكا كلا الوقتيجه الله ميانديكا مقاديريو يا فيومبي قبل واومباو ب 100000 فويو الله ميانديكا كلا الله اميانديكا كلا سيتو بيلو جامبو لا لا بي كاتكا ماراتب كذلك جامبو الثالث بماشيدا والاراده المشئه والاراده قطعا اي جambo litokezee niwe ni kafadhiliwa lazima yapite الله ya Allah kama chaeleza katika daktari ameli mashiatullah matako ya Allah haliwezi kutokezea jambo lolote bila kitana usharwa la budda bi mashiatillah lazima ywe matako ya Allah ajambo la mwisho alkhlq alkhlq الله هو النائم فاعل العبادة ما لم تمدوا يا واجئ بـ فيت بـمبـ الذي الله انخلمه ان يفعل جامل هو لناموا الله عز وجل من قبل ان يراها قبل ان يكون يوم مقت او اي أن قبل ان يفنيت فـ هو اناسما وقدر له الاقدار وقدر لهم akdaba na Allah akawakadiria wao makadirio kila mmoja akamkadiria makadirio yake maana Allah anasema in kulli shay khalaqnahu biqadar hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa qadar hakijaje katika sunnah wenu kikasi na kila mmoja katika makadirio yake وكما قال ايضا وخلق كل شيء وخلق كل شيء وقدره تقديرا ما الله قوب كل شيء ما الله قوب كل شيءنا في قد قدريا ومقدري فالخير والشر مقدران فالخير والشر مقدرا ويخيف بما يفعل مشاء بما يفعل يوت بما يقدره شيء مخلوق بقدر na kila kitu kila kitu kimekadiriwa na kadarı kila kitu kimekadiriwa kwa kadarı na yini raji ala man ala man alladheena yaz'umuna anna ash laysa wa ahli wa min Allah مشري لما كنت في كتابه هذه الروايه عدوه ومرشده تام yake na chugu yake kwa hiyo unaamini alkhayr khayr katapwana wa Allah walsharr min Allah nasari katapwana la fi la kin ash-sharr la yunsab ila Allah la kin ash-sharr la yunsab ila maratibi as-sharr ataka dua wa sharru ليس اليك وشرو ليس اليه لا شيء سوى قوه ويو يعني لا ينسب اليه الى الله كما ninavyosema tunaqimin rahmatullah kwani kwa sababu kutoka kwa Allah kujapotusi nyumba yake imeharibika imeangamia vitu vyake vimepotea kwa keeni shadi anaye shari lakini kwa umma mseeli nyumba ilikuwa kiangamia mashamba yalikuwa yanapauka kwa hiyo mseeli ambao watu walikuwa kiomba halafu Allah anampima mjehuu kwa kumjaribu katika kile alicho mtatia yani katika mtihani ule subiri au ta atashindwa kusubiri kwa hiyo si shari si shari sharru laysa ilayka sheri ainaisimishi kwa kunyanyia katika lugha ya Qur'an katika lugha za hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ya shahidi hani sisi kwa Allah zama katika ushu wa Qur'an ilivyotumika katika sura ya Al-Fatiha Allah anasema siratal ladina an'amta alayhi jia al-baudi wudani alishi jambo la pili an'amta alihum wawi al-baudi wa la kadhibik و la kadhibiyani الله ni Allah wa la zallil wa la walid wa la ni Allah idhan asharru laysa ila Allah nabi ibrahim alayhi salatu wassalam alfaqat yaambiu watu laha yasma'unakum قالوا ما وجدنا آباءنا كذلك يا سالون قال فرأيت ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانه عدول الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي الذي خلقني فهو يهدي امبي مليوم بما مني كشان نيونغوزا والذي يميتني ثم يحييني نعمبي مليكنسشا ميمي نا وليكو حي kisha akasema wa idha maridtu wa idha maridtu fa huwa yashfi na ninapopata maradhi ndakapata maradhi yeye ndiye aniniponya hakusema wa idha yuzidni fa huwa yashfi anapojipa maradhi kuniponya akasema ninapopata maradhi lakini kwa sababu ashadu na alistaf ila Allah azza wa jalla lakini kuamini kwamba shari ni يا الله خيره نشره قدر الله لمقدرات يرسل في ذلك تدبير كل شيء مخلوق بقدر كل شيء كالممبوا بقدر كل الشر ليس مخلوقا لله ان الشر pombe inaombwa Allah. Baada na sema waqaddara lahu aqdaran wa qaddara lahum aqdaran naqwa qadiria wa um makadirium. Kila mmoja akamkadiria kwa makadirio yake. Kila mtu katika ulimwengu huu tayari kushakadiria. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliosema kila mmoja tayari kisha andikwa yake, imma fil janna wa imma fil nar. Imma fil janna wa imma fil nar kima katika peko au katika moto na sababu husikia hivyo na shukra rasulullah kama amelala sasa kuna kitu gani afaliana tuki je tujegee katika lile kila mmoja amepishishiwa katika ile ambayo alioombi. Samahani sema mimi bwana, mimi mtu wakuchomwa, kuchomwa, umejijuaje kama wewe mtu wa kuchomwa? Usijijue kwamba wewe ni mtu wa wastare katika pepo. Alafu mtu haya haya anamwambia katika dunia, tayari Allah kila mmoja kisha muandikia kipato chake katika dunia, kwamba huyu atakua tajiri na huyu atakua maskini. Huyu lis yake hata kwenye pesto huyu atakwanziti. mtu asemba mimi ni maskini bwana kwa hiyo atakai vipi tohanga hivi unahangaika unapapatika bado hujaridhika mpaka katika akhirah unaona kullu anasema waqaddara lahum aqdara na Allah qadariya wa, wa Boyu, kila mmoja katika ulimwengu huu makadirio yake na Allah azza wa jalla na Allah amemjua kwamba huyu ni mtu wa peponi na huyu ni mtu wa moto. Kala wa farabalahum ajalanan wa farabalahum na Allah kafanjia wao muda kuondoka katika dunia kama leke sema fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la basi pale ambapo inakapofika muda wao wa kufa mwanadamu anakapofika muda wao wa kuondoka katika ulimweni hawaweza kuiharikiza sehemu moja saa hata wala yastahdimu wala kutanguliza hawatochelewesha kitu wala hapo aka saha kabla muda yake au muda yake shafika yakasogea mbele ikawa tayari muda mmkiuka naye baadaye aishi قال وضرب لهم ولم يفع عليه شيء قبل ان يخلقهم ولم يفع عليه شيء قبل ان يخلقهم نوالا حتجفشيكانا وكيتي كيتشوتة كي نوالا حتجفشيكانا وكيتي كيتشوتة قبل ان يخلقهم قبل ان يقوموا معناها كين معناها الله عز وجل كان ولا يزال يعلم كل شيء قبل ان يخلق خلقا الله هو الشكوني mwen kujua kila kitu hajachakuwa ni mwenye kujua kujua kila kitu kabla hata kuumba viumbe wake yani baada ya kuumba viumbe wake elimu yake haikuzidi labda kabla kuumba kwakeakuwa nayo ilmu isipa baada ya kuumba kuna mambo yamezidi anasema walim yafa عليه شيء قبل ان يحلقه موالها hajafikikana kwa kiasi kidogo walim yafa عليه شيء نا ولا يخلقك كانك قبل أن يخلقهم قبل ان يعمبوا واو ما الله ولم يزل يعلم كل شيء قبل أن يخلقه الله مقوا حاشا يكوني من يتعبوا كل حتى قبل ان يعمبوا واو وعالم اهل السعاده واهل الشقاء ان الله كان تعبوا واطوبون وتهبوني na watu washari watu waovu wasalihi na talihi atatambua nani wema nani waovu kullu dhalika قبل khalq qabla khalqih yote hayo allah kabla kuumba kwao kwa hiyo kabla hata mwanadamu hajakuwepo katika ulimwengu tayari allah kujua itaumba viumbe wangu wengine watafanikiwa na bila takwa ni ونهي جنا تطوعي ما جبا وونهي جنا تطوعي وين؟ حي الله انا ميتبوع قبل ان يعاوبو ولم يخفى عليه شيء نا ولا حسي تفشيكانا فيك انتي قبل ان يخلقهم قبل ان يعاوبوا قبل يا يعاوم معناها ان الله عز وجل كان يعلم كل شيء كان يتعبوا كل شيء قبل ان يخلق خلقه قبل ان قوم بقومه وكل الا اهل السعاده واهل الشقاء فكتبوا وقت خير و وقت او و الصالحين والطالحين وشان كل ذلك قبل خلقه يوتي هي قبل قومه وقات و ما يكونون في يوم كذا على هيئة كذا الله كتبوا و هو و يومه واحد قام وتفاني kila moja kama mtambua huyu fulani alhamis atakapaja kwamba kabla hata hajamuumba kabla kabla hata yote ambayo yajiri kesho ni Mwenyezi Mungu Allah anachambua kwa tafsi la tarfa alayhi min khalqihi khafiyah kama alivyosema Allah hiyala taqamu min khafiyah hakutafikana kwa ylinyi fa anituna nakali tawkit litut tot hata kiwe kidogo vipu atatfikitana fa Allah azza wa jalla sawa uminku man asafal aula wa man jahara bihi wa huwa mustahfin bil layl bin nahar ni sawa kwayinyi wili ambaya ambaya wa min min wa haki pitchikani kwa ke Allah azza wa jalla kitu chochote kabla hata ya kuumba viumbe siuze baada ya kuumba mtu akafanya kasiri Allah sijui da hakuna ambalo lolochikana kwa Allah azza wa jalla qala wa lam yanfa alayti na wala hakya pitchitani kwa ke kitu وعلم ما هم عاملون وعلم ما هم عاملون ان الله قد عب يليهم واتكيو يتجا وعلم ما عاملون ان الله قد عب يليهم واتكيو يتجا قبل ان يخلقهم قبل ان يعمبهم كل واحد اتل يتجا داخل الويغو الله بيجوا قبل ان يمب قبل ya kumum wa alima الله hum amilun Allah katabu ya liambay wa wahu wote watakua kwa kifanya qabla an yakhlquhum qabla yakwum yani wa alima ma yakunu minhu fi yawm kadha ala hay'ati kadha ataqu liambay bitachukua kwa wao asifun nani katika subhanahu wa ta'ala la khalqihi Allah jalla يذهبوا الى ويندوانس كيتو توتوتشا كيتشيكان قالنا اسمع الامام جعفر الطحاوي رحمه الله وامرهم بطاعته وامرهم بطاعته ونهاه عن معصيته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته وكل شيء يجري بتحديري ومشيئتي ومشيئته تنفذ ومشيئته تنفذ تنفذ ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له فما شاء له كان وما لم يشأ لم يكن انا اسمع الامام رحمه الله تعالى وامراهم بطاعتي نا كواامرشا وامتي امرهم بطاعته انا كوامس انا الخالق ها وجهواك بطاعته قمتي اي ونهاهم عن معصيتي ونهاهم عن معصيته, ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديري لكل شيء كل شيء يجري بتقديري kinapita kwa makadirio yake Allah yaziri bi kinapita kwa makadirio yake wamasiatihi na matakwa yake wamashiatihi na matakwa yake wamashiatihi tanfu na mashiati yake Allah ni yenye kupita wamashiatihi tanfu wamashiatu tanfu wamashiatu tanfu na matakwa yake Allah ni yenye kupita لا مشيئة للعباد سوى يلي متاقوا يا وادع ما قونه مشيئة كو وادع حكونا متاقوا كو وادع اسبو وكين ان تطاق كو واو اسبو الله ما شاء له الله فما شاء كان فما شاء له كان اللي هو وما لم يشاء وما لم يشاء اللي وا امرهم بطاعته ان الله يوامر واوكمتيه لقد امر الله خلقه بطاعته الله يوامر وجه واك في كتابه الجل لاكمتيه الحالف بعده اوامر على طاعته تجيل الهوى نسمع شيخنا الله اكواحدي وقولكمتيه وان بتكون مالكم نوم jazila thawab jazila al thawab tatapata makubwa wa nahaw an maasiyatihi na akawakataza katika jabu la wa taawadahu alaiha bil na Allah aka waahidi na kwa watapoingia katika maasi tatapata adhab kwa hiyo amarahum bi taati Allah mwamrisha wa baada kumtii aka waahidi jazila thawab Malipo makubwa na pepo kwa wale ambao wamekutii Allah azza wa ta'ala. Halafu al Na Allah akawakataza wao yajala kuma's wa nahaum al-ma'siyatihi. Na Allah kaakataza y tatakaa ma'siyi na ili ambaye atakayemuasika Allah na kuahidi wewe kuna adhabu kwa ili ambaye atakayemuasiyi. Allah akasema اما يتق الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ليعبدك انت الله نمت ميواك يدخل الله تامجيزه ketika peki تجري من تحتها الانهار زينك فيك شني yake خالدين فيها واتكاه المؤمنين وذلك الفوز العظيم نهايه الموفقيين المكرمه يعني يليهبك انت الله نمت ميواك alafu kinimechake katika muas wa ma inja llah wa rasulahu katika sura anisa Allah nasilaiti na yule ambaye atakemuas Allah mtume wake na yataja hududuhu na akatiuka sheria zake mpaka yakiutiluhunara yutiluhunara Allah tomigiza katika moto khalidan fiha atakaa humu milele wala hu adhabun mhin atakuwa na adhabu kubwa wa amarahum bi ta'atihi na Allah tawamuru wahu katika jambo la na fa'alake Allah fahiji jazil al thawab malipo makubwa wanahahu an ma'siyatihi na Allah Allah ka kataza wao kumusi na katika aya أو في زعمه في كتابه الميزو جعفر ذكره رحمه الله تعالى للامر والنهي ذكره للأمر والنهي بعد كلامه عن الخلق كجاء كذا امرنا مكاتز بعد امالذا وزغومزو يا الخلق اميذا فنزا وخلق الخلق بعلمه كشكاتجا كش بعدا كجا وامرهم بطاعتي وناعم عن معاصيتي ولكن جفاري امام ابو جعفر السهاوي جامل الامر والنهي بعد يزغومزيه مسألة الخلق اومضي اشاره الى ان الخالق له الامر ان اشاره الى انه مبدي وكيه في الامر وفي الكتاز اسيئمب انه هويزو كوامرش لاكتازا juu ya qaa na maajizo ya Allah kama Allah alfasila alalqa alkhlq walam alalahul khalq wal am wa kay allah na kunye umbaji na kunye amri hii pia ni wadhi na ma khawarij ni kusema kwamba qur'an ni makhluq na kwamba allah subhanahu wa ta'ala katotisha bain al khalq wal am japo na kuumba na kuamrish al amri al faul na khalq ni khalq umbaji wake allah azza wa jalla kwa hiyo kila وما سيئته لكنpita ketika mataf yake abi khada'i bi khada'i wahada kila jambo lenapita kwa qada' yake kwa hukum yake Allah na kaderio yake balaysa hunaka shay'un ta'ilu illa bi masi'ati Allah hakuna jambo lolote lenye kutukizie katika ulumwangu huu isipokuwa kwa matakwa Allah شيء في هذا الكون دون مشيئة الله لا هيئتك لتتكهز جاما في الوجود هو باستن متافه الله عز وجل هيئتك هيئتك لتتكهز جاما لولوت دينا سيري او لا شري تصقوا الله بنتاك جامو هنا دي ولا خير او لا شر تصقوا الله عز وجل بنتاك انا اسمع ولا يمكن ايك شيء في هذا الكون دون مشيئة الله ما ولا هيئتك الله ومشيئته سبحانه تنفذ وتحقق وتتحقق ما الله عز وجل نيي كفيت سمع مشيئه تنفذ بمعنى ارادته تمضي وتقع وتتحقق Matakao ma ma ya Allah ni yenye kutatiza, ni yenye kutokea, na yenye kuhukika. Siupababda kuna yule atakayekuja kuyazuia, mudafi na mumania katika matakao ya Allah. Ni kupinga na mwenye kuzuia jambo lisitokee. La, mashia ya Allah tadfu, ni yenye kupita, ni yenye kutekelezeka wala hayazuiliki. Wala yimkin an tatakhallafa abada, na wala hauwezekani ku tokany kama chakoyo yake Allah azza wa jalla lakini haya ni katika mashiati alkauniyyah alqadariyah mashiati Allah kale mazuma zakat sajdaj mashiati Allah yambegeka sehemgap sehemi bi katika maratib alqadar tumeona ya mwanzo alilm ya pili ili jambo litokee katika ulimwengu lolote ni bila khairi au la shari zuri au baya jema au obu lazima Allah afanyaye Allah ataki kwa maadamu ya Allah yako na nabii kuna mashi'a alkauniyya alqadariyyah hii ni kutamuli ya kushikati kuna mashi'a alkauniyya alqadariyyah مشئه الالمي وهو يا يا قدره على ان مشيئه الشرعيه الدينيه مشيئه الشرعيه الدينيه نكون متطابقه يا شرعيه يا دينيه لا بد ان تقع لازمه جابلتك لازم, يملك فيه. لازم jambo litokee kile linaotokezea katika ulimwengu ni katika mashia alkaumia alqadariya hilo la mwanzo halafu mashia alkaumia alqadariya laisalif muhabbata allah hailazimishi kwamba jambo hilo kwamba allah lalipenda huyu kuwawa yule kuzanja doa yule kupigwa yule kuibiwa yule kwa ku mwema yule kwa muovu kila neno tutokezea haimaanishi haya mashiaatu alqadariyah au alqawniyah alqadariyah na yastanzim مشيئة الشرعية مشيئة شرعية دينية هيا قد يقع وقد لا يقع مما هو باي ينهى اذا كاتوكيه او يسكتيه مما يا الله لكن اذا كاتوكيه او يسكتيه على فوا يسلم المحبه يعني لازم يشمتك محبوب الله سي الله katutaka siku sawa ndio Allah katutaka tuwewe islamu tuhiji tuizaj tufungi, fanye wewe watu wote watetekeleza katika limani ombo haya watu wote watetekeleza wengine watetekeleza ndio kwa hiyo qadiaka wahad la yaqadiaka waqad la yaqalu wulika tukizee au yasukizee na haya ndio ombo nje kulazimisha mafiki sasa baadhi ya watu wanashindwa kutofautisha بين مسيئه القدريه الكونيه ومسيئه الشرعيه الدينيه وانا اجي مكب ومكب انا هاريب كلاهما يبقى لمن شاء amongkum an yastaqim لمن شاء amongkum an yastaqim ودي اباك تتايتا كمغدومين بس ينوك يفسمامي اكاي في كتابه المستاري جهل Akasema al-amru ilayhi shi'na staqarna wa illa ma sha'a lam yastaqim. Kwa mambo yako kwetu sisi, tukiacha kati ya nyoka tukiacha kati Allah katari chaa wa ma jashauna illa an yasha Allah. Na Allah Rabbul al Allah al iman. Abu Bakar nahuma. Akaitaka iman wa Abu Lahab na kwa Abu Jahl. Mataka wapi? Mashiata tu shar'iyya. Sawa? So? Ametaka imani. Kwa Abu Bakar na Abu na Umar, akaitaka Kwa Abu jahil, na kwa Abu Lahab. Abu Bakar na Umar iman. Abu Lahab na Abu jahil. الكونية الكونية لماذا لأنه وقع أنهما أو أنهما مسلمة. مؤمنا. نسمى الكونية لأنه وقع. لكن أصلي مشيئة, شرعية. مشيئة سريع واضح اها عندما تزوري سنه الشيخ الباني رحمه الله ان قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنف لا مشيئه للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لهم لم يكن كذلك كل شيء كان يمرق بمقاديره yake na matako yake matako yake Allah picha itekelezeka na waje hawana matako matni yaani annamashi'atuhu ta'ala wa iradatuhu shamilatun likul ma yaqati hadha al-kawn qumba mataku yake Allah subhanahu wa ta'ala iradayatu ni yenye kukusanya kila chenye kutokezea katika hili ulimwengu ni khairi au sharr iwe khairi au sharr wa huda au dhalal iwe uwongo au kwote ayatu tanda kana dalika kathiira ma huka naaisha nikujulisha jwe hayo ni nyingi sana maarufu hapo staji shati nasema katika mtaji wa sherehe za Allah kataja ya hii kwa Allah anasema katika wa an man yasha, idlaabu, yuhdilhu, yasha, ala siraqim, Wilyabai, Allah nataka na yule Allah anataka amuongoza na Allah و اللَّهُ فَأَيَّ مَا يُرِيدُ فَلَيْسَ لِاللهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ سِيقَ بَمْبَانَ لَكِنَّ اللَّهَ نَفْعَلُ لِتَكَلَّمَ فَيُوتِي هَذَا يَلْتَقِزِيَا فَمَطَاقَوَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنَسِيفَ شَيْءَ الْأَلْبَانِ وَالْمَقْصُودُ بِهَذِهِ الْفَقْرَةِ الرَّدُّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ wa anapinga ujumla anasema da Allah rapena anataka mambo yaheri mambo ya shari hayatakati sima wao Allah anataka mambo yaheri tu mambo ya shari hayatakati anasema shukra yak yajib ayyub la annahu la yalzam min lakini ni wajibu kufahamika kwamba hili halazimishi ni kwa matakofa ya Allah hilo halinazimishi anallaah yukub kuna ma yafaa wab Allah anapenda anapende kila kinachotokezea katika ulimwengu alukub ghayr alirada mabendi sio matakofa jambo Allah analitaka liwe lakini hajalipenda liwe Allah hajapenda Abu Jahal na, na, na, na, na Abu Bakar kwa sababu na na la baraka فيه hakupenda lakini ametaka kwa ile ametaka bi ajna huwa ka lakini hakupenda kwa sababu alimwongoza katika njia ya sawa ya dini fan hubu ghayr iradaha na kama si hivyo ingekuwa na farqa inda allahi ta'ala baina ataaq wal asr ikikuwa kama Allah anaridhika ni manake na anadipenda ilikuwa kuna tofauti mbele ya Allah baina yule mwema na yule fanyaye baina yule mwema na yule fanyaye maasi ولا يوجد تطابق بين المشيئة والحب المشيئة لا تستلزم ماذا الحب جابوا كما الله يريدك انت اذا سمش كما يجي جابوا اما الله اللي بيحبها كل ما وحصل لك جسم هل كل ما شاء الله الكل ما شاء الله كان Je kile ambacho Allah analitaka huwa Je kile ambacho Allah huwa ikiwa Allah huwa sawa wa kwa wa لكن كفي حسبه التوليه القدريه لا بد ان تقع بسم الله التسيير وما تشاؤون الا ان شاء الله ربنا عاليم فايو فقد يحب الله امرا ولا يشاء حدثه الله واذا اكوى اني بندا جambo الله واذا اكوى اني بندا جambo ولا هاتكي يتوكزين وقدي يقول الله امر لكنه, لكن لكن لكنه يشاء ان يقع بالحكمه من عنده وويل الله كان فيك يا جابو لكنه اتىك جابو باذن الكتيزين هو ان الله كان فيك يا جابو يكفلي الله نوكيا هاوبين ولا يرضى عباده الكفر ولا يريدوا جهات وكفي لكن الله هو ذا كان لكن يشاء ان يقع lakini huwa anapenda huwa anataka wa anataka ndio jambo lifanyike bihikizih wa hikmati aliyanamuha hikma ambayo ni ndio kwa hiyo maacha allah liibadihi kana zile ambacho allah anataka kwa wajabu wake huwa وما لم يشأ له فلا يمكن ان يقع ولو ارادوه جميعا ما كلمه الله الى امبacho الله حاجتا وواو كيوي اي ممكن في كتوكيزا حتى سما وتفتكا ووتو اللي مغغون الا جambo liwezo kutokezea نا هي كنيومه نا kwa hiyo akatoa mashi'atullah katika af'al alinsan matendo ya mwanadamu kwamba la hadi matendo yake ni mustaqil bi nafsi ni mwenyewe ni mwenye kisimani mwenye kujitosheleza kwa hiyo tikaja qadariya anna alinsan yakhluq af'al nafsi ma'allah waombaji wengi pamoja na Allah kwa sababu gani Allahu khalaqakum wa ma ta'malun na Allah na kumbeni yale ambayo unayataka Kwa hiyo qadari wa nasema kwamba mwanadamu maasi ana yazuana na anaomba mwenyewe chanapo matako yake mustaqil siyo kwa matako ya Allah na Allah huwa hayatajibu hayi inma fa'iluha al-insan فقط وهو يريدها من دون الله انا نسمي فني جوانك للمنادمن يريد ويشتهي طاسنا الله وهكذا جعل الانسان مريدا LIKE للاشياء وموجدا لها دون اراده الله نهيب دي وقال من ادا من يريد ويشتهي المامو من يريد الله استغفر الله وكل شيء يجري بتقديره فكل شيء كنيطا مع مقاديره يعني ومشيئته نماطو ياك وما مشيئته تنفذ ما مشيئات الله لن يكفيت وينفذيك لا ما شاء للعباد الا ما شاء الله اكون نتاقوا شاء لا ممكن وما لم يشاء لم يشاء لم يكن اللي الله هو اللي الله هو هنيئا اللي قالوا الله اللي هو كذلك نتهي ديت قاد يا اهل السنه والجماعه متفقون على انه ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن اهل السنه متفقين ان انما انتكى الله هو الذي يعمل وكمتكى لي وان لا يكون شيء الا بمشيئته انما كما الي جانب صدقوا على انه لا يقبل الفساد ولا يرضى لاتباع الكفر كل جمله واحده يتم فهم ان الله habe fisadi wala haridifu wajawapo kafiri lakini ametaka wajawapo wa makafiri baadhi yao na ndo maana wakawa inna hu am bil qadari la buda an yaqa wa an al kufar ويلا يا mtakajambo hali ya kuwa unipendi naaka akanchekea jambo na uenda nikatetezea Allahu aalamu astab dakono yake kastanuka mbele ya bibi zao na asimu yaati kabla wa yidl man